ما يوحيه الله إليك وربك الأكرم الذي لا يداني كرمه كريم فهو كثير الجود والإحسان الذي علم بالقلم الذي علم الخط والكتابة بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يكن يعلمه لا ان الانسان لا يطغى حقا ان الانسان الفاجر مثل ابي جهل لا الحد في تعدي حدود الله ارااه استغنى لاجل ارااه استغنى بما لديه من الجاه والمال ان الى ربك الرجعا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 كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل لئن لم يكف عن أذاه لعبدنا وتكذيبه له لناخذنه مجذوبا إلى النار بمقدم رأسه بعنف ناصية كاذبة خاطئة صاحب تلك الناصية كاذب في القول خاطئ في الفعل فليدع نادية فليدع حين يؤخذ بمقدم رأسه إلى النار أصحابه وأهل مجلسه يستعين بهم لينقذوه من العذاب سندعو الزبانية سندعو نحن خزنة جهنم من الملائكة الغلاظ الذين لا يعصون الله ما أمرهم